فريضه في السيارة ثم تستدير به عن القبلة فقد سمعت منكم أن الفريضة يشترط فيها الاستمرار في القبلة هذا مع القدرة هذا مع القدرة يعني لو أنت بتصلي الآن في المسجد هل يصح لك أن تستقبل القبلة ثم تستدبرها أو تنحرف عنها أو في البيت أو في المحل سكانك لا لكن إذا كنت في السيارة مثلا أنت على سفر ها؟ وأردت أن تصلي العصر مثلا أنك تقول أنا أحب أن أصلي الصلاة في وقتها ولا انتظر حتى أصل إلى البلد الذي أريد فأنت الآن لو صليت في السيارة أول حاجة نقول لك حاول أن تصلي قائمة. تقول لا استطيع مع استقبال القبلة طبعا نقول لك إذن جالسا مع استقبال القبلة تقول لا أستطيع نقول لك سقط عنك الفرد أما إذا قلت أنا استقبلت القبلة ثم استدارت به فالحكم كحكم النافله عند الجمهور حكم كحكم النافلة عند الجمهور